من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآث وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حُسْنًا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 أوليس الله بأعلم بما في قدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا استبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون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 فأنجيناه واصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون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 وإن تكذبوا فقد كذب أُمَمٌ من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أَوَلَمْ يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إِنَّ ذلك على الله يَسِيرٌ قل سيروا في فَانظُرْ فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إِنَّ اللَّهَ الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه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 ولكن اصبحت مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتقذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا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 وإنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين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 إلا أن قالوا اقتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفتدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ قال إِنَّ فِيهَا لُوْطَى قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجْيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا مُرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم درعا وقالوا لا تخف ولا تحزن وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين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 وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبطرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا مسابقين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 وأنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت وَإِنَّ أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إِنَّ الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الْأَمْثَالُ نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوشي إليك من الكتاب وأقم الصلاة ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وانزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب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 إِنَّ عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُثْنَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قُلْ كَفَى بالله بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاترون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم ضغطه وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون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 من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم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 أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن استرى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه اليس في جهنم مثوا للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين